ربك رب كلب المرصاد، فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهان. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاقون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال, وتحبون المال حبا جَمَّ كَلَّا إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّ دَكَّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّ صَفَّ وَجِئَ يومئذ أَيُّمَا بِجَهَنَّمَ يومئذ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 أنت النفس المطمئنة، ارجع إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنّ.